Book two Sto Mia Mě Příslovce Al-Zhruf Al-Zhruf Už jednou, ještě nikdy Hasala marra, lem jih kat Hasal marra لم يحصل قد بلست اوش نجد في برلين. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ نا يشت نجد لا لم يحصل قد لا لم يحصل قد نجدو نجدو Ahad la ahad. Ahad Znáte tady Znáte tady někoho? Ne, neznám tady nikoho. ahadan huna? Ne, neznám tady nikoho. La. La tady ahadan huna. La. La Ne مازال لم يعد مازال لم يعد نزستانت تادي يشتدو هو هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا نا نزستانو تادي دلوهو لا لن أبقى هنا لأطول بتاتاً. لا اطول لا لن أبقى هنا لأطول بتاتا. يشتني صو؟ أش شيء آخر. لا شيء أكثر. شيء آخر. لا شيء آخر. أتريد يشتني صو أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ نعم، أشنيت نكتي. لا، لا أريد أي شيء آخر. لا، لا أريد أي شيء آخر. أشنيت؟ شيء حصل، لم يحصل. شيء حصل، لم يحصل. جدلت أشنيت؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ نا يشجسم يتسنيدل. لا لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا لم يحصل أن أكلت أي شيء. يشجنيكدو، أشنيكدو. ما زال أحد؟ ليس من أحد. ما زال أحد؟ ليس من أحد. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ لا، ليس من أحد. لا، ليس من أحد. بروسيم، <تصفيق> نافش www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.